صفوفك واعتديله وسد الخلل. الله أكبر. الله. أكبر.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 أحراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأسفل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 البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن قهر بيتي للطائفين أن الصلاة والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات ما من الآمن منهم واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القوامل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 وَأَرِ لَنَا مَنَاسِكَنَا وَٱتَّبِعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ الرحيم. رَبَّنَا وَٱبْعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ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 إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استطَفَّنكم مدين فلا تموتون إلا وَأَنَّهُ كن شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى هك وإلى آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلها واحدا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 المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتين النبيون من ربهم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 ويلون تلك انثى قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأنون عما كانوا يعملون